سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون in <laughs> a ما إذا ألمتم بشر تنتشون؟ Oh, I'm... خلق <تصفيق> کو <تصفيق> <تصفيق> ثم إذا أنتم بشر تنتشر 6 Womin کهیل وله من في السماء. Oh! <laughs> وخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهوانا فأظل الله وما لهم من ناصرين فأصم وجهك للدين حن. و درباره‌ی وَرُثْنَا لَكَ الذِّكْرَ اللَّه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فرضت فانصد وَإِلَى رَبِّكَ على الصراط المستقيم وصلي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه غير <تصفيق> للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلقين get there.